بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المتصقيين ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم باب الوقوف بعرفه بعرفين ليساوا و باب اهي والمزرفه المزرفه الا اربع قد بلغ وقوفك عرفه ومدى وهي كو اجمل كميديا حجه ونا سخيل الله اسغي له له موياره اجماع علماء بلان مصور كمي وحكميده البرغوثي القرطبي رحمه الله تعالى واكمله اجماع رجسول نقلي السبع شامل رحمه الله تعالى اناصر ربنا صلى الله عليه وسلم نقلينا البداية المرجوثه البدايه والنهايه المستيد والنهايه المغتصد كتاب في صروح يمر خاصه وياه بسلاله احترافك ودربه يربكاءامرخه عنوانه ادنى شوه افقيه بسلاله خالو عاصم ايلا لا شيغا با ليدا haylu su wajju ku xabaare Allahum salaadaysuma wax ismaau la king oo suugayay marka masuul sana wasil laga faacmayo laakin xilni ma illaa istaaga weeyaan xiliga la istaagayo ee waajibka ayuu khilaaf ka taagan yahay صديح قوبه وفجتو ايمان واحمد رحيم الله و تعالى وحقبا صبح مالك الصغالات لغا دلابه الى حبيب كتبنات صبحيسه لغا غاره فصبح ذا صبحا قري ايو قبا ايمان واحمد الله و تعالى سلم مقلي قالو كوشيغاي مقدامه تلحدري واي حنادر ونور واشيل <تصفيق> اي قبا الله تعالى وحقبا هذه كتبناني ماركا سوو يير laga الله markay xadadu markay dhacdo ilaa subax inta laga gaaro intaas sandbaa waajiba yaacne xilna baa waajibiisa la isku haystaan laakiin mar khalasmo hayso in maalka sagaalad la isagayo waay yahay laa musaabqaw ka sadxaabu xuqada waa ويا رسول الله صلى عليه وسلم بلوي الشياص وينه وحدث لي يحيى عن مالك قال انه بلغه مالك وحصو القار ومن بلاغاته انه بلغه حصو قارى برهب في موطيه كسرى اسمه عبد الرزق خلو توصيلي موطعه بالمبع ديره وكان لكين ما ظلمه حياه اه موطيه ابو بشاخه لقدما مركه ابن ابي ذبيبي ابن وهبي اي راكب اجري مو طايق رك مركه مو طايق ابن ابي ذبيبي ابن وهبي اي يقول لها يا كوكد رزاق ابن حباب سنعالي ابن حذيفه صو متصل وصار ريبه روايه الصيون رحمه الله تعالى تغير الحوالقه روايه سلمك حديثه موصول وصار من حديث الجبر ومن وعلي بدون استثناء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أخوة عرفة تطلوا هدمات الموقف ومالجتها ذويان عرفة سوطنت هو موقف وانتفعوا عن ضغن عرانتها ماشا عرانة مرخة تشجع عرانة مرخة سحويان كل رسول نغضعوا هذا مرخة أكمل معها هماشا عرانة مرخة سحويان ارتفعوا عن هذا لما ذويان كو إلا ليه مرخة من جملة ما يقع عليه اسم عرفة وحكمتها عرانة magac arfaan maasoo ku dumagaas inuu ku dhacay iyada oo marka uu haana marka aad ci magac arfaaha ilaa ga soo reebay iyada waxa kala la geyaba baa yiraahaan urona ileeda arfawo kamidahay sida raaji xaan maasoo urona leedahay arfaayo kamid ويا اللهم الصعوة والمزدرفه والمزدرفه مجدرفنا كل هذا ما تنوقش وما ليس ساو وتصيع خر وسلقد عن قدمي محصر ثغر محصل لها برصم كيسا ويا حديث ما وصل بصوصه الرسول المتصل من حديث جابر الله رضي الله عنه وارضاه او ما جاء معرفتك الله ضو بفل او نسكي منقح وحدثني مالك عن شابنا عروة تعالى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقولون كيرا إعلموا أغاذا أن عرفة كلها دم كلها دم إلا محصر محصر دم عرفة كلها لما تلما وقفه ونما وقفتها إلا بغن عرانا تماشى عرانا إلا برطنك إلا مهيانه وأن المزالفة مزالفة كلها لما تلما وقفه ونما تلما وقفتها ما الذي يساقى إلا بغن محصر توقع محصر لإلهة مهيانه مرغن عرفة لإلهة طبعا ما نعمل لها الإلهة سوامكم ما قاع وخا لا اله شب يدا غول لا شن وا لا وداغا يوم اياس يوم اكمال الدين روا لا اله يوم اكمام النعمه يوم يوم عرفه ما حاطه arka la qabto mid wax ayan mushtaq qabay aqoontay aqoon laga soo qaato oo meel walba iyo qadma xaqso si dahad hawl kale waxba uu xuleeyahay aqoonta laga soo qaadayo ixtiraaf laga soo qaato waa qirso weyn oo markay fidiga halka Instagram bay و أخطونا لك سنة صدحنا قول ما يخجرنا لكي أرسلوا وقبعه ثلاثة أقوال ما يخجرنا من المعرفة من الاعتراف من العرف اشتقاء قيد وصدحنا من المعرفة أقول نتكرنا ما في أغانا من الاعتراف يدين لنا نعذر ونقردها ونربينا الإلهي من قرور الإنسان ونقردنا لكي أشتغلته يدين لنا من العرف ونقردنا لنا وايها المركه ما قاصو عرفه يوم اياس الكفار ولا الهه يوم اشمال الدين ولا الهه والله ما رك دين تلميص اليوم اشملت لكم دينكم وياه ويوم اتمام النعمه نوريده عليكم نعمتي يوم وحي رضوان ولا الهه شر ما قول لو وداجا جره يوم الحج الاكبر ولا الهه شرف ولا الهه شاهد ولا الهه اسود ها <سؤال> هو يا والصلاة الى البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود هو شاهد ومشهود انا وقرخ ميدو حيكونوا شاهد من حاضر ايوه مشهود من حاضر سماها ها هو هذا مره عرفه اللهم استعاموا عليه الثلام وحدثني عن مالك شمع روة تعالى ذلك لأنه كان يقولوا وحاكينا اعلموا حذواتين أن عرفت كلها موقف من لابدنا عرانة ويوانة بزلي فتكلها موقف من لابدنا محاسرة قال الله تبارك وتعالى لا يحير فلا يرفط ولا فسوق ولا جزال في الحج آدم أنه محاوية مذي الواكلة وايه فلا يرفط ولا فسوق فارغط رفط ويري إصابة النساء والله على الإله وكل قرونه قال الله تبارك وتعالى وحيلي وحيلي ولي دي حلالي لكم ليلة الصيام وليل كبرخ الصونق وليل كبرخ الصونق وليل كبرخ الصونق أرغفت الجماع إلى نصائف دوركنا الجماعين ولي دي حلالي مقام لي وهن يمشينا بنا حميسة انت صغير <تصفيق> لما نهج لي شعره عجيبه <تصفيق> واي وهن يمشينا بنا حميسة انتصرت دايره منكم لميسا وديره اه اللهم صل على سيدنا يا دوحا لا شيغه والله قيبه كبيره و هيراه والتلفظ في غيبه النساء لا يكون الغفطه يعني وحويا دول و هيراه مره و كل كنت على النقال لغا وداه oo wax ka soo ninku khaaskiisa ka doono jibaac iyo waxa kasoo keyo dhan haya laydaha ayda ahaan rafsasaasi gali wa waxayna ahaan waatiyan nisaa wa takalmi bidalka dirijali wa nisaa oo wax markii ka wada hadlayaan xasan basra algaaya ilu yiri wa غمز نوال الىها غمزي الجميتنا خروفه الىها بش حا... واي آه... هذا الجميتنا خروفه <تصفيق> الىها في خرافتنا فردي لفتي سنوال الىها لكن الىها حبيت ضمر كان لاشيكيو فيلي بيغو او كامقن لبيره الىها مرقص خويان اا آه... مرقص صحيح حجي ساخره عبد الله اظلوا على باصفه او كيسه يسقوا فوشل محرم لعبو ديكر وخر يجري وهم يمشينا بلا هميسا انتسقط الطير من كل ها يعني و حين مركا سوايان يهنا الدول كي يمشينا وين نصعول يا ام بلا امك حديثه ليقو حمحمته مهوسه يا مهوس وحيه اين راس على جنبي انت الصغ الايرو من خه الهميصه زمبر زمبره دجدب الى التمه شو راضي سفاد يذوقه طبعي او بمعنى جو خولنا هذو دب نقود همبركه وحن كو قبلوا وانت محرم من غفص وحي دمر كان ورمه waxa rafsii sabayna sababna door sheeko dad sabayna sabab waxa muhrima waxa soo dadan macabasiiri in ragfasa maqliina inda nisaaif rafto wuxuu dumar halkooda lagu sheekeyay waxaalaha ku taaluqay iyagoo ka mid ah dad xaaladaha ka sheekeyso jibaac iyo wixii la xidheeyna <تصفيق> وقال الوحور والفصوق مفاسق من الإلهي وشيغينا يؤذب حوالي لغيره بالأنصابي وأنصابته وقال الحالة تتغيره العابد بجري والله أعلم إلهي باقرنا وحد دليل في وآيط وآيط فاستدية معنها إلهي ويحق على الله تعالى وحور وقال قلب في سبي وهلا لغير الله إلهي وحنهي به يسجل إلهي سبحانه وتعالى وحنهي وقال الوحور والجدار الضوضون في الحج ألا قريشا قريش كانت وح تغفتي إساكتا عند المشعر الحرام ما يشعى مشعر حرام إليه إساكتا بالمزدرفة المزدرفة رفتها الله بقزح ما يشعى قزح الإلهان وعيانه وكانت العرب عربتنا وحياً وغيرهم يغيرتوه يقفون كوي إساكتا بعرفة تعرف اللفتين إساكتا فكانوا وحياها المركب عربتك لو أن عرفة إساكتا ما يقول يا شيئنا مزدرفة إساكتا فكان وحياه يتجان تلون كوي قولوا يقولوا وحور إجني هوراي كواس نحن أصوض على غير كتوسل ويقول هوراي كواس الوحي بهجني نحن أصوض على غير توصل فقال الله تبارك تعالي لابا وحيري لكل أمة دعنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازع أمك في الأمر ودعينا ربك إنك لعلى هدى المستقيم لكل أمة كوحك استوحى أسو ماذي أمن لكل أمة كوح كسا بعلنا ونؤيا لمن سكل مكان يكون عبادة الإسلام ومثل الميمية وفعبه وإيها اللهم استعاد هم يقل ما شكوها يكون عبادة الإسلام فلا يناجعونك ينكو لم يربع في الأمر أمنك وادعوني إلى ربك ربك حق الإسلام إنك يقول على هدى الحنوبة ومتعب اه فهذا الجدار هطو الضطر في ما نراسل في هذاك الجدار وضطر اقراكم كشاي في ما نراسلنا لما رقد الليل امانه وانا ارتينو صامو على الله بالغرم وقسمت ذلك كما كم اغلب اهل العلم وقال ما لا دويكر دود موي بلانتاه جبوخت وحي بالله ان ملج جانا في الدين طاعته لكن ضض الله وكير سانتا دود عقيبه اه او الهه يقول او قال لك ودقدي هدا تجادا ولا دوديا ويرم با سي قاضي خاله qoob oo raahmad ah kaasoo kala marka la lamada doodaha waxa laakiin laga doodaa sideedaba wax marka suuxa weeyaan xaq ah oo markaas qofkiisa xaq raadis u yahay ayaa laga doodaa markaas bulsho oo raahmad leh loo cadaayo aniga ra'yigaa haysta ee ka taa subxaana wa ta'ala laakiin lama qodo sideedali oo dadka la doodayso ama insha Allah ku qabsarayso xeerkaan la luu hada degta wax sheekeeyay leeyahay balbaado doodayo maxay baan qabsaday oo heebel baasina ku yiri yaacna waa walimoote waxa weeyaa sheedalka la doodayso oo islaad ku qabsareeyso xaqradi xaqaanu qoto oo adiga laftada ku badal tooray suuqalci qofka xaqqa haddu ka ahay la مرى الإيو في إيو وحياة لقري وصدا قالوا واحد جنب على مسائل يعني واحد جنب هذه حرارة وميلة لتغنان وهذا ما يريد أن يسمونه إلهه ثم ميلة هاي وطاسي ضل في ماء الزمزمة تشتهد بيهزز الكوكاد والعالم بحي ثم مهما لأمها ضل ما في ماء الزمزمة تشتهد ميلة ومهما معظم ما يريد أن الله سيادة وعام بحره نحن لم يعد لدولة السمية بيهززم الكوكاد بيه. الله وش بيسوق في هذه السويلا ادو كل بردي هو اصدال ملقى يعني بس انا بالهنا البايره ونل سلاه ويا كفايده بها وقصيده ما قل قلتها وقصيده غريبه قل قلتها من ذا قالها نسى عاد يدري بدل ابو القصيده انتي وغريب ولا فهم ايش لو يرا الله وركبوا ادكياتني يعني انا طار شهيد على نقص مرخص على غاده حضرنها وحرارهم بيراحه طوبد عيشه كل قاعديه انو لا سوي ساقا لا يغشل قليب يبدو وروح حديد بطلوه كارش لما كانوا باش عروس لما كانوا يروحوا لحلاله وصعدي باشو حلو جوه ابو الخشحوي يا قلبي ويقوم دابا قال لهم صحه وسيدا برقدوا دو برخص حوايان باش انوصلوها المراء والجدال والخصومه أطلبوا بما كان عليه الصلف وتركوا المراء والجدال والخصومه ورج رحمه الله تعالى ملاقيي مورنكيي دودا لا تقيوا دودا فخليس وخصايده ديويان ملاضررو ولا علم لا درتو ويان يا آداب بينه هسي دابا واي اسك هذا ما خوطنوي بدل ساغرافكو سديالوو خو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحصرة و التي بالتي يحصن واسده وهنا سعى الى مرك باب وقوف الغجل كون يستعبوا باب يهو عرفة وهو غير الظاهر والظاهر رحيل ووقوفه على دابة يدابيس وفوشا من يستلتاهم سئل مالك مالك حلويدي هل يقف الرجل منكم إيساغية بعرفة تعرفة أو بالمزدرفة مزدرفة إيساغية وهم يرمين جمارة برحمة ورية أو يسعى بين الصفاء والمروة صفية مروية تودح يسمى أرضية وهو غير طاهر نسوى طاهر فقال محوين مرخص كل أمر أمط لما أنت أو تسنعه الحائض قوة حائض يا إيسا ليسو ومن أمر الحج حتى هو مغتيس كمذا فالرجل الذي يسمعه صميلي وهو غير طاهر سوى طاهر هيل ثم لا يكون عليه شيء شيء لدو شيء في ذلك يعني أنك أوه السميلي وحكوه جميع بجره والفضل سنصلي أبدا أن يكون الرجل كوائر يهي في ذلك أنك أعماش أمره الصميلي كله قمان فيه طاهر وطاهر وإنهي ولا ينبغي مهبون له يساقه اي تعبد ذلك هذا طيب طهر وعم صيروا قصته ها هذاك نهر الاط على الوبستو يغنى بركه حويا صحبهها اللهم صل على وهي بركه واسعه بركه وحويا بس انا يعني عذب الطهاره واجبها ظهر الى ظهر قاته لكن هو السل افضل ك اي مره كان الصدق ولا السياسه مالك بويا سلاو ققوم بقبال يومه والسلام عليكم مالك وحاله ودي انا وقوفي بعرفه عرفي للاستاذ الغاكي فص راكب كايمر خاصه يغاري قسم يستاغي راكور حلو فوشي فقالوا شو بده راكور حلو فوشي الا يكون به او بدابه الله الا يفور به سر نفسه تاي مو يا ابيسه س... او بدابه دامدي سله توكله فالله اله بالعذر عذر بالعذر واسله اي بقبول, بقبول العذر قبول ما هو قبل ما اجد بقبول العذر او كان قلت لي سبحانه سبحانه وتعالى, وتعالى. وايح وقبل يقي في الراجلم السبع وفي شنب استري يكون به توح فوشه في قسمت او بداته قدر ردار يا عله اما عله او عله نفسه هاي فالله الهي مرقى اعذر بالعذر وردار خيره وليس او غدوي له سبحانه وتعالى اه واي باب احبل يقوف من فاته الحج معروفه وقوف من قص وقفي فاته الحج حت كثر بي بعرفة عرفين ويستاغوا المصطقة بركون مطيقان ورخش نفسي عرفاء باب وقوف الملخات والحج وملكا مذنب لي وهي الوقوف على سنة 14 بلان سعرنا هذا وحدثني أخي عن مالك المافي عن عبد الله بن عمر كان محا يقول فيها بل لم يقف بعرفة عرفة ويستاغوا من ليلة المزدريفة تابعا كمزدريفة قبل أن يطلوا على الفجر الصباح ومتوان أرنكار فقد فاتوا الحج حد كتبه والوقوف في الساعه بعرفه عرفه من ليله المزلفه حوالي كم مزلفه وقوفه قبل, قبل أن يطلع الفجر صبح تنتظر الكره فقد ادرك الحج حت شو على ليله يعني الوقوف في عرفه وحك ضمانيا مالكن طبلاد حقه الله العليا مزلفه الصباح مالك تسمع هم كان مزلفه الله العليا الصبح لهادي اللي جار يعني مالك عيده وينما صورته <تصفيق> لو واحد قال فتحي بشر عرف مال كده قال الصبح اذا كبلو لا مرخص حوي يا هذيل كتبنا دوه يوجتا الا الصبح اسوي خيص لا يغار يا دبه ها لو خاص يحب الجو بنحب الجو يحب نتروته من حد شي كته يجيو او ودك شي حد يجيو او كته اللهم صورته ثلاث وحدثني عن مالك عن شامر عروة على به أنه قالوا يحرم قدرك من فجر الصبح وقفو صهل من ليلة مزدلفة ولم يقف بعرفة والحال لم يقفون إساق بعرفة عرفة فقفت لحج حتك وكثني ومن وقف في إساق بعرفة من ليلة مزدلفة ومزدلفة قبل أن يضل على فجر الصبح وقال لكور فقام عرضك لحج و هذا ما يقول حل الله تعالى في العبدال الضوء يعتقوا له حرى في الموقف في الموقف استاقى بعرفة تعرفون فإن ذلك أسل الله يجزيوك ما تقول يعرف حق يسم الحجات الإسلام يعرفونه مثلا لذلك الضوء حتموك واجبة لا يكونوا واجب لا يكون حروبا و هذا يكون حروبا لا يكونوا واجب من ذلك أنه يقول حلقة kowa ronqfii hadii xarayo isaga oo jooga marka banki caafimaadka uu taqadon ma oran karaa bas marka dili xoreeyo halka lama a яго ma liyo marka haddi wajiga ka halka laga daho haddii ma saaku dhameysidaya laa soof tu waxay tahay ملك ومركة حريني ويحرامك السميني على الضمبوها الساس ليه مسألة فهم وكلمنا بمريك مروى الممركة الصحابية ومسألة فقه يقول الشيء السور عن الذي لنا تفعتها شروط وجوب كحكرة وحوية كو وإنه مقف الحرية وإنه مبالغ وإنه ممركة الصحابية عاقلية وكمركة وإنه أول ذكرية شروط وجوبة لها البلوء والحرية طبعا كمين الممركة شبوذ روبيا ما صدق تصح وايي مركه وخر من حج لا كباب غديه من حجه الاسلامي اسلام حج ليس الا ان يقول ان يهمه الذي يحرم منها حرانين فيحرم ويحرم على يعتبر اي في الحرمه كد مو يعلم اص غلط حدي الحري اسا وولد حران سددك عطو صوحه هذا وقوفي عرفه فيحرم المرخاوي حذب أعضاء ينسل الحرائية كالديم وياله ثم يقف الديمها ضرب كسويساق بعرفة تعرفة من تلك الليلة تهيئة قبل أن يضلع الفجر صباحاً عن الكهر فيفعل ذلك سنادوصاً بأجزاء عنه الكبديسة وإن لم يحرم أدونا حذب حتى أضلع الفجر صباحاً لا ورشينا كان بمنزلة منقفهم من القرية فاتوا الحج حذكو كتغي إذا لم يدرك الوقوف فوقوف مرخوناها ليلة بعرفة تعرفة ليس له قبل طلع الفجري صباحنا مشنيس كهر من ليلة المزدرفة هذين كمزدرفة ويقول على العبدي أضغط شيئ سواء حارية حجة الإسلامي إسلامك حقيسة يقضيها أصواء قضائرية طلعي وابس ليس كواعد حافلية وايه اللهم صاوره ثونه الله يهديه حبيب الصغار حق الله يهديه منالو غيده مانك صرح قال لي ها حا... جواب درهم بالا ها هو كوي منومير اولو منومير ها هو كوي منومير اولو منومير واره منومير اه في يا فونا طيب بركو حوي حقا لي سقام مالك سقام عرفه لي سقام ملك حوين طبلان حق لو هيدا مزدلف صحيح وايه ماركه طبلاناض حق لوكعه ماركه طبلان من لوكعه سوما في وقت يجبر ن prominence القبعية لصوت خفضوها تعطيها للمبعد معديرا انصار من تطلع فصول أن كل طائق ولكما من ف sangat الم POW لأيه لكن حقيقة قرغ عيدة العزال هو إذن رقلي� إذن 겠죠 إذن~~~ Qué早o هذا الصaret في وضعه او فالصف إلمها tr� Candace قاللا لا يقول إن ماذا و هلين كانت سيسير قورة يانا انت من الزنفة القرآن أيوه قورة ياملا ملاح هذا سيسك عيان واصلا و ايهي الله مستعى و عليه السلام بس لما لو احاود و كتبت حديثنا الدوغار ما فوقههنا الدوغار ما و بيه قال واحد النساني يحيى عن مالك الله شعان صالح و عميد الله ابني عبد الله بن عمر و لماذا يويل عبد الله بن عمر و قلي أن أباهما أبوهل عبد الله بن عمر كانوا يقدموا أهله اهل الكلسة كيما الرئيسية و السبيان و عياء الكل من المزدلفة ماشا مزدلفة إلى ملأ يوغينجرين يعني وحوا يقدموا كيف حرم الرياح أهل ورير كيسة واسبيان وعياه كيسة من المزدلفة المزدلفة كتح حينجرين إلى ملأ يوغينجرين حتى يصلوا الصبحة الصبحة لا يكدوا كذا بمنى منها ويرموا قبل أن يأتي الناس وتطفلتها الإمام بأي سيدة فرطانية وكذا حديث مخارج مصري بأي وحدث لي عن ذلك أي حيام الصعيد الأنساني عن عظامنا بن غباح أبو محمد المكفي أن مولاة أضلحني وأصونات المركة سحويا لأصوام طائب بكر الصديق أي أخبرت ورهن تقال المركة وحي تدجئنا وانتغلي مع أصوام قوان أصوال ليلام عيدة ابن طائب بكر عهيد بمنا من شبنا ليلام تغلي بغلس وقت مقدئة قال رب وحيت تلف قلت الله وحكموري لقد جينا وانبي غلس مقدم انبي لقد جينا وانبي من الناشه من اللي يراه بغلس وقت مقدم انبي الواسفي فما رب وحيت لقد كنا وحن واحد صنع ذلك خو السبع سريه مع من قفن عيسى امغو هو يسو قفو خيره خيره من هذاك فايهو عيدك خيره لا صعمه يا نصاصه ما, ما يقدر لي عقل لينا احنا احنا نقول ليه ويه بركو وحاوي الله الله ونبي قال الله سبحانه عليه السلام يوم ورقة سبيجة اللهم عنه الحديث بخير المسلمين بقى ويسو الصارين الله وصعه عليه السلام خلفاء ورقة شديدنا ورقة ويسو ميجة لهم لكن موحا إلاها حلق حلقا إلاها هيكون ما ذلك مع من هو خير منك الله بمعنوه احتماله معنى هو رواسين الشيء ونبي قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى الله بقى أي شيء يبتع فرا الفارغاشدين كيما اولاس اذا ساباي ديبنيي مكودا صارو لي دا لو بدا معنوا بدون ثواني وي واحد عن على أنه انه مرغ وحصو غارش انا طلحه بن عميد الله إن كانوا الدور المزدلفة المزدلفة انه كانوا حيقدموا له ساعد دور في سفهرمه الياسيه من المجذرفه والزلف وكك حيد نقل من حجيلوك حيد واحد ذكرني على الملك الله السميع مغلى بعضه علم العلماء والسويسيه يربح المصل ما مش هذا وانا 17 حطوا و مخي المسؤولين صح بس الباي كما يملقضان بس ضروري مطلق لما المستر يبلغنا اسمعني المستر ما لا يكون مطلق لكن بشر بوحى وحي المنخصوي المستر لكلها الا اضافته بعد يا كل بعد أهلي اهلي ومرخصه ويا المستر لسه سالتني لهو كل له مرخص دواير وسده خلاص صغير وكل الماين وخا ارسلتها بلا بارو خلي يكره مركبون عي رهن الجبرة أن بعض العلم يبركود يكره لكراهيسن يرغم من الجبرة بوركة جورة العقب إلا تورطن حتى يضلع الفجر وصبح الله وصورة شمي يوم النحر المالكة الله اللهم صعب وعليه وتمع يعني أهل العلم يبركود أيام سألنا كراهيسن وحي ناهين وحك ناهيئ إلا تورطن وغم لضلع الفجر لتورة العقب وكراهي بجن ومرغم ما قفت تورطن faqal halallahu nahru nuru wa halal iyahasiydu in gowraco wala ka gudaya 17 saasi laaki waa laga fadhi barayahay waa sida waaye yahay allah subhanahu wa taala mar khilaa wuxuu ku tulumu allah fi ayami ma'dudat ma ma ma'dudda alwata almaadi walbi ناضيف قال شي عيد خصو يحيي الجارين بادمته حاوية تورته في ايام معدودات اسبوعات وتور منطقه الاصحاب الىهم سوع حينا كراهي وحينا مركس حويا قف حبييبه تورته و سوو عليا الىهم خرخط يا قضا ابو حليفه الشافعي سلاسه قرار انه سوو يعني و حينا حديه حبييبه او سوقته قف و سوو عليا الىهم وحدث لي عمرك هشام العروه وعن فاطمه بنت المنذر حساب العروه هذاك هذا يا فاطمه مثل مدح خفيف كويس طبعا كويس كويس فاطمه بنت من حاس في سمك وريا والله ينصر المقادير نويا حياه المقادير تصور سوي ويصوروا soomaalidu way ku wayay ay weydiinaysaa habro wadaagay iyo imaadeer qiiyo imaartiga qiiyo waaqi ruba ilmaartiga lagu horbartay kadibna waxa ku xirin imaartii habro wadaagay lahaad iskaal bakriyo soomaalida iskaal bakriyo lahaad waxaan raacsanaa wiiga qaraabaa ha قالوا ولا فيش حاجه هدي له شويه لا جون Ha, mid ee hawa idu soo martay, war qabtay idda ilaahay. Ah. Ciideedaba. Ciideedaba, laanta la bak laabowdaba, hadaa caaraso. Aadiga baad dhibaan. Soomaal, ciide oo qaciida oo qaciida fuliye ciideedaba. Aadoo dib ugu gudbiin rafaad ugu dambeeyay ku haysto, oo dalgoorani oo kuugu saalan baa ku wara. Yaa iliyo kale dib ku soo wada roox haldunta iyo waxa ween heer qaqay haysan iyo todoba qaleysan oo dusaweerdu ku lee waasida adiga balgu wada xidifi halka laga wado wadaba مورخ الصوماله و هو وير وير وحيج في الزوقه لكن السعوديه دوي بنات حي وكا في بنات في مكه هاه لاكي هو حول لها مرخص حويه ما فوت التورو هي وا قراضه توصلته و الفاطم في المنبر مرقاس مرخولي لايرتي وانا حاسس شيء شو راح اروح اخبره هو وورها تاعنا كان نهايه تراتي الرصاص من هذاك السيد دي كل زلفه زلفتكو اركتم تعمود يده امرس الذي يصلي لله يصلي كذا يلا حي يا الاصحاب يا اصحابتي كذا يا صبح الصبحه يصلي له كذا اللهم يجعل الصبحه الصبحه حين يطلع الفجر وصبح بالخضر سو فترك ابو وحفوله سيفا تصير الى ذلال يعني الصبحه بالزلفه كنت كنيه صبح ترك ابو وحفوله سيفا كينا فتصير ملخاسي صعلي فيه لابل من حقه لا ولا تقضف من يستغي ناكونا اوقف فولي كان باياب ويكان عيال ناكونا تقضي فولي كان واي باب الصير في الدفعة سعوتي وبابي هاي تقترك يعني ملخي اللي قسكي يعرفه بزال فاللوسي صعوه ايوك هالليام تفريقه تليفون قويه حدث لي يحيى امبارح عشان مره علي به قال انقل وحولي سيلو لويد يوصل وانا جالس مع عمره عيسى كيف كان يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في حجه الوداع حج سو تكه حين دفع عمره تقي اي وكته مجذلفه اي وحديها عرفه المجذلفه حج يقوي على وش كانو صوق دحاضه سوق ديري واسو قرق وجد مرخا لفجوه ضيل بنات السول حاس جري حاس متغدا يا فواصيله تي لبس ثقس ليس صامحه سير قالوا تلاصوا وايه قال مليو خيري قال يشبه فوق العرف ارق كيف صرف يا يوم سي مرقس خوا ويا دحداحه نص نوارتك وصعدتك برويا حديث ابو خاني مسلم ويسو السعرين وحديثت لي عن مالك ألا فعل عبد الله بن عمر كانو حيو حرق الكزير أغلقاتي الراحلة في بغن محصن بردو محصن برتقيس مركز صعده أبيل أذر رميتي بحجره يعني كيد أغلقاتي آذية إذيوية ويهد أذر رميتي بحجره eem daga xalatuuba in leeg ayuu eliyiday marka hashisa yacna marka mise zan fakaa tan ismi raasii socotla iyada la ila marka tu gaad gaadho daxdiisa inay degdegto حضوله ليله هذو قالين تي سفوشي حينا صاصتو خرغو ليله ايوك حينا يا مرقاس سلاسيرا مركا ولو لاكي غلبوا الصرخه الحلفي ايو حوشا غيلو اير صصوره يا ودده صلى الله عليه وسلم خري ايو ليس البرق في ايجاب في الخيل ولا في ضاع الامل عليكم الثقيله حين ورا الونا... هيتشي وراغو كبصونو صدل في وراغو كبصونو جل الين نوا راقو خوسو نو شخس لوري اسكا سولا جابر عبد الله كان يمشي على راحلته في الطريق على هينتي يعني وضمرخص على اير بوسسعد له حتى اذا كان في بذر الوادي اوضع راحلته وكهشيسوه الى الجري غصبو خور الجري ريشه تعدى وقرقا نصيلها بجاشر الجري فار فريطا دي لما صار ديرها يعترض في بضلها جري إليك وحي يغفظو تعد قلقا ودينها فارقا دينا نصارى ودينها معترضا في قبلها جنينها وائح ونصح لنا قركم لواصلوا يري عمر مج... وخطام ليسوا أخرجوا في بيت يا مرقا إليك تعد قلقا وديرها خال خالف الدير اللي صار وحاويا ديرها وعتصرن في ظرمها الجريره و ابو راجه يجي يا شيخ الحجي حش الاحين ندور على السنين هذه القراعي حدثني يحيى المالك يا امكاج باي ويقال ان مرشمه قال ابو حويري انا رسول الله من الم... هذا منحر يبدح هذا كان المنحر ومكانك حلو جورعي وكل من المنطقه من امامه من منحر ومكان حلو جورعي ويان المنطقه امامه حلو جورعون وقال ابو حويري صلى الله هذا المنحر يعني دع... مكان كان واش حلو جورعي بركه يعني المروسة مروسة مروسة جيلة وكل فجاج مكتة مكة والدين كيضا وطنية وطنية وطنية واسم معنى من حروى مكة وحبوك وضعه وحدث لي عن مالك عيحام صعيد لنساني قال وحوري أخبرني وأخبرت له وحيورتي عن ربنا عبدالرحمن أنها السبعة العائش بقى شيء أم المؤمن الهي تقول يا ذالي خرجنا ونبح لي وعن رسول الله رسول كرامي عيسى صلى الله عليه وسلم لخمس ليالي شرحة من ضدين كهرين من القعدة في بشاد القاعده وبشر سرطان شر يلما تمكني بالبخانه وايه ولا نرى ان دون سولين معنى سولين ان مليين أنه سولين الا انه الحج حج يحب ويرخص انك واحنا نقولوا مليين واحنا سولين وحيحب وياك فلما دلنا بما كان مقبره فقولي الله عليه وسلم لم يكن مع هذه يوم قسم عيسى هديه الى هي إذا أطاف بالبيت كعبدا مرخوك السوريه وصعى بين الصفر والمروتي صفية مرغونا أوصى النواف الأحذوذة أي حلم ينسك حلاله قلت عايشة طوحيتني إن عمران أعمال شيئين تأثيرين ومرخي ينسك حلاله أي مالك سديدان اليوم التروية بشكل مالك سديدان أي مالك سديدان أي مالك سديدان حتى ينسك حلاله هذين قلت تغيير من وتغيير أرسل الله عن رفوسك تغييره عمراني نوم بقى بيساع الطواف في الكعبة ايو الطواف في الفاضه ضمب واني ايو بين الصفه والمروه وحال غرهمه اي عمره يمكن بيو وحال لهبي ادخل علينا وحملو سوق لي يومنا حبيب مالك في تغلط ومركن ومالك عيد لله احمد الله لي في فجلس ما هذا ومحي وراحنا نحره رسول الله والدورع صلى الله عليه وسلم انا زوجي حاسس في رسول كغور عليه الصلاه والسلام فرايح يا ابن سعيد وحيري الانصار وحيري ها وحيري مرقفه لك هذا الحديث حديث را مشقال القاسم المحامد ابو بكر الصديق وقاسم المحامد ابو بكر الصديق من صعه البليله فقال وحبدا اتتك ويكوتي والله ما خودارت اتتك ويكوتي غبض والله ما خودارت حديث حديثك على وجهه سد وها حديثك سد هذا كغه شاف حديث البخاري مسلم ما يوصلها وحدثني عن مالك عنافع عن عن عبدالله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أحي أنها قال محيط لي لرسول الله رسول لا يحكو صلى الله عليه وسلم ما شأن ما سدتك أنك هو محي حلو أي كحلاله من عمر ولم تحلل أن تذهب هذا كحلاله من عمرتك عمر ذذا فقال محوري أني ولبت وان صنبي رأسي مضحي قان صنبي وايه بالله اركح صلى الله عليه وعلى ولم تحلل انصاد كما حلل ابي عمره عمره داره فقال وحيل ان بات من حي صنم وقلت هدي هدي الرسول غابي وغابي كمي هي واخوان قورته وسوخرت فلو الحمد لله حلل ابي حتى انا حلل الدورع باب العلى عبر شق باب يا سمح الدورع شرق tadawcx jeedadi hor iyo jeedadi farqood dhayay muxuu yahay tohora maqsuutiin waxa ahay mahrad iyo gowr wax sugalil yahay isbaadso bakhar bukalaha dii moojam qadiso isbaadso mahraday yahay iyo maraasikul haj iyo khamidi yahay ama waajib ma maqdo ama sunnah noqdee hubu tilmaamay buqadaw sarjadada iyo وايهي سلاسة وقعوا رعية حل ما سلقوا رعية وحاصل هاي المرافقة كاما وحدثني أحياء المالك عن جعفر بن محمد وايهي جعفر صادف محمد الباقر ويجرى بهنا عليم الأبيض وعلى رصول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعرف اخوش محمد ياسمين قائم علي وايهي جعفر بن المحمد. محمد محمد كاسر يَعَلِمْنَا أبي الطالب اسمينا القارم ولذلك حديث كان فيه من الطاع عن قطاع في السؤال حي... اللهم السعى وعليه وتدخلنا مرقى حديث هو يَعَلِمْنَا عَلَسَكُجِدَا قُلْنَا وَأَسْكَيَسُ عَلَيْنَا عن أبيه داس بحرية يا الجعفر المحمد عن أبيه مرقى الجعفر بأبيه محمد ثوري محمد ثاني مرقى عن اسمينا القارم العلم الأبي الظالم عن جعفر من محمد على بيه عن علم المالس و سمه علي مرخى محمد اسمين القارن فضاء و لكن رواية جابر عبد الله بسهل فالعليم قد رباهين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر و ضع بعضه هذه هديه هديه سنبركل غيره غيرتين و ضع بعضه البركيه و هكذا هو حقوق عدي مرخى إلا نظر على بلانته و الأقبر إلا نظر على كبه و لعنه و لما لي حديثه وحسوا صر بما مسلم من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه وارضاه رواه اصبر صحيح وايه يحدثني عن مالك وحدد لي عن مالك عن عاصم عبد الله بن عمر قال وحلمنا نقصنا بن عبد الله تسمى فذيا يقلدها وحقورته سوخريان على لبكبود ويش هذا بركاس علامدينيا ثم كر اسمه على اير كترقيا ثم يلاحظوا وجوده عند البيت كعمله السيده او بمر مر مرخص يوم انحنا مالكه تمرات ليس لها محل ليس لها محل بل اكو حالاته ذلك اصل في تمر خبيشه واختيار معناته تمر هذا واختيارها يعني المر ميل كسوكيسا كما غودا يو ومن الذي نقف في المدره جزور الجل او يلي المدره جزورا كف يكونوا دالمي جزور وميلي الجل وانا وش عطينه مرخص دا شو عايز كمي بقى برخصاويا بنرخص عطف تفسير ويارو ولا عايز صحينا يا مرخصه واشفسر يا يارو انا كل في الجزوه وكلاساره يا شيخه حطوه حتى الكلمه اللي لافقه هاديه لافقه بدله هذو laffiga الجزور inoo laffiga jizuur adeersa marq wax nadaayey iyo adeegsada laffiga bedel ah oo bay kale yihiin بل ينحرقها كلها حيث وشاملها لما يشدونه وهي بسوط دوله من خيرية من خيركها محوش شيريا معنى هوا إصلاحكي ولكن لفظه بوكوكري وكلمة افترقت في اللفظ واتحدت في المعنى إذا ترى هنالك قيل كل ذلك جزور بعم كل ذلك يا بدلنا كل بدلي وايش اللي عمله لكن لفيها بي وخلى دويجي لفيها انت بدوري انا كل بدلو هذول لفتي بدلنا كل بدلو ماشي من من هسه شو بقولوا عليه السلام اياه لازم حلويه ليش وضروبه قوري يا الله تعالى صاصو ليه صاصو كان قاديا وايه علي اللهم عليه الصلاه وكان قسله الله تعالى ابو حريش يسوي حوقه جسور هذولا يا بدلها هذولا يا بوح كلام يرا واشكوميدو قادي جالي مالك هاي واشكوميدو بقما مرخص وايف وحب يا عبي هذه امبالغ الكعبه رماليه وحدث لي عمالق عن شمع عروته الله باه و به كروحا الحرشي قور عبد الله گيلي سقداه يقتال <تصفيق> تاگل قال مالق و خويلي دايا جوس لاحد المصرب بالناره حي حلق الراس و مدح سن وحيره حتى ينحر حد يهو اديس الله قورعيه يوقتش هذا الكسمر ختيام طولا كيلو وحاو علسي يا وحاله وحاله لا شيء اس توجيه ashu wa takhsis wa kood jira takhsis wa kood jira iidaafada lo iidaafeenayo ya khasiseeyso marqaas oo kale ee variation wana waxa laga wadaa waa jeeliyo qof jeer marqaas ayba afarta asaasiga qabtan ayba afarta ee إلا إلا وحور ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله إلا خديد وقت حلاله سيجابه مالكة غرارة وكسابنتين من مالكة حلية هذه مدرنا نقافين ومدر حيث حيره لا هديده يسوي القورعي ويه هذا ما ترتيبته إلا كانت ترتيبية مرخصة هو إياه حلقها حيث ترتيبها ايو قو نو عسى الا كلو ترتيبيو تيتداس مواجب بواصلنه اسلام اشكل و مساله خلافيه امام مالك ابو حامد واجبو خديغيان مودا امام مالك رحمه الله تعالى واجبو خديغيان مودا هدا ابو حنيفه الله يشفيه وسلم لما قبو حقوق قضاء وكره قضاء او حده اي ساي مركا سوو يا قفق افرادو سوو وواجب مو حده ما هو السنه حدي قال انه يوم عمره يحكي اسراعيينه واوجب على بل همد الشافعين إسلو حويا وصلعه واجمعها قفل ترتيب تمرقات ولا ينبغل أحد غفل الله بلا يرحظين القوضعه قبل الفجر الصباح قاضي ومن نحر مالك تمرق عوى عيص وما وحرينك تمرق الصباح قاضي وقضع الله وقضي الصباح يأخذ ميو قول عكرة سأقول إياه المرقى وإنما العمر وعمر صلق وحويا كله نمانتي ومن نحر مالك تمرق أعماش ومن نحر مالك الزبح واللبس الثيابي ويلقى الطفتي والحلاق والكس الزبح معنا وينما العمل وعملك كله قماتي في يوم اللحر مالكة رابط العيام ومحان العيام الزبح والقورعي واللبس الثيابي لنكي إلا حريحة المرقص آه لنكي إلا حريحة المرقص لبس ومسر واسم جاملة ويهي اللهم سعره عليه الصلاة آه مرقواتي واسم جاملة مرقص انا معطوف والحص وايه اللهم صل على سيدنا و لفظ حط معطوفه هذا شيء معطوفه الغدي معطوف عليه بالغدي راح حط معاه عيني احظ وتقرع عيني. أحب إلي من نفس الشفوفي لبيت تفخ تفخ تصل الارواح فيه احظ الي من بس الغريف و لا وحير مرقة ولوص التياب يطرقها إلا حذر معنى قفك مرقة هنا لقاح رقمي يطرق قدام شاركي سلوالكي وحيالي فوق الحرامتك ونحن نرى رأيها ونحن نسمعيه يجب أن يقلقه وطفثي وحوصتك لطوره سيد الشارفان ليس كحيرة وديها هنالك ويلا نظلتها كله وحلاق ومثل في عالك في جبيد ومثل حركة يحير مرقة لا يكون شيء شيء ما أهرمي ذلك كميدا يفعل لا يكون مع هذا الشيء والشيء لذلك كمذا يفعلوا قبل الصليل قبل يوم النحر لا يكون مع هذا الشيء والشيء لذلك كمذا يفعلوا قبل قبل يوم النحر مالكتم عطون قام الحلاق حط تن جباب هي الحلاق ومستر بخار لطيف صوب ابيه لكن مستر الحلقه عبد رئيس حرك صوف على ما فعال ما يكتم هذا فعال ما يمكن غده غده وفعل الذي من بابه فعل كفرح وكنجور وكالشلل إلى مالك والهجر مالك وحاولي حلق فعل وكي مدى فعال مثل كي مدى مالك وحاوله بابيس باب الحلق والتقصير عند الإحلال باب الحلق والتقصير عند الإحلال بابك سبابيس اللهم صنعوا عليه الصلاة ويحف وابرك الله وحدث لي يحيى بن الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لي اللهم ارحب المحل الذي اخوه مراحل له الحديث اللهم اللهم ارحب وقال وهو المقدس انكم بابين ودعي وقال وحوري اللهم ارحب المحل الذي قال وهو المقدس يا رسول الله قال وهو المقدس مرخص خرج حديث البخاري ومسلم وايصاصان مرقون كان هو قابل يا ابن حيث مرخص حاوية فل بلايهاي حيرتانك مرخص يقابلت لا حيرتانك فل بلايهاي إلا الضمار خبوية الضمار يغحيه وحيث سغير وحي وحي مرخص حاوية ويقابل إياه ليس عاون نساء الحق وينما عليه من التقصير حديث يا بوداوليا غيرك وأنا حسن وحدثني عن مارك على أضرحان بن القاسم عن أبيه وأضرحان بن القاسم بن محمد من أبكر الصديق ويه أبيه القاسم بن قال له كاروحا يدخل مكة مكة يقل الليلة همين وهو معتمن لصغوع من رئيسي يعني له مكة إلا قال أئمان أي الصنع أبي قراء شافعين إمام النووي لوكوشا يقل رحمه الله تعالى في الشرح سيح مسلم مجالك الثنيذان صفحة الله أبقال إيوه لغاتم إيوه تطرع مراسي ويهي وحوه يا مرخ إمام النووي رحمه الله تعالى قل يدخل مكة الليلة وحوه يستحب دخل مكة الليلة وحوه يدخل ما خلص مال ما صماب يرهن وارثي دا الشافعي والله لا طول باليه الصح الوجهين عندهم وما مال الا قاصباه واسله عبد الله بن عمر اي قوام يعرض لنا بالغباح اي ابراهيم النخع عن ابراهيم الغاويه ابن منذر او شفي ذا كميده وحي قوام ورخاص حويان سيده وجهه هو صحيح صري قوام المرخاص حويان والله قالوا وجه لهم صوالح تماه اريدها برسول وحي كتاان ايش 3 قالوا ولا قالك را شايفيره بكل حينه مالنا ولا قالك را هذول ولا قالك را اسميهم وحا قبل قال يا ابو ظبي يما وردي مصدق العبدلي جميد عمر العبد العزيز وحيلها هيي ويحب يراها ايوه وعائشه سعيد جميد عمر بن عبد العزيز وحصوا هذه المقاليد وايح بخار لا شو واحد بده ينطرحها مال ولا قلب وايه اسكوو بابس دخول مكة المحرم او ليلة زين اسميهم بالتحية الافرية والله الصراحة اذا اسميه بالتحية الغيال كل اسميه حق الملك وايح فيضوا في البيت شعب المرخى بده يجري وبين الصفا والمروة ويأخذون الحلال بقى يركض يجري حتى يصبح لا وكوابريس ليوه قال وشر ولكن لا يعود البيت خعب الدبوس ونقر ومفيض به طوافه حتى يحلق راسه ملحس الله حيره قال وشر وربا في لكنه لا يعود الى البيت طوافه كعبله دبوس ونقر جل مرخ طوافي عبره كف اروقه فيطوف الدوافه حتى يحلق راسه وكله ملحس حيره يجوم راسه قال وربنا وحلقه يابا دخلين وقال المستد مسايك فوتر في وقته اليوم واتركوا قصص الغيابا هذو كان خرجت ذوكاما واي ولا يقرب الجيسك ولا يقرب الجيسك عبادنا ورباني قال وخور دي بمعنى الطواسم ورباني لا توتر من مستنجل قال مالق وخور اتصفط حلاق الشعر واتولى السخيده ولبسه الثيابي هي طرقوا وما يسعو ذلك في ارقوا صورها عو ديول السعوديه امتي اشمانكها ذن بشيء لو ما يدريو كسران جهه دمشق يذكر وحاول يا خطب الى لاهيوه ابوكس لما قال يحيى وحرسنا ما لكم عن رجل منكم نسيه لوبي من المينا ان نسيل الحراقه حير سانكي لوبي من المينا في لحد حش حديثه هل هو رخصه رخصه مو بنص في اي حلقه الوقت ما كان صحيح يعني منو يقيم ربا منكي ومكي من حيل كثر الوصول للوبي رب ما نصحني انه ما خا مخيس خيلته ولا خدياري كخاصه واسعن بلاره ياهي ولا خراط دينا بارا حط لي اي حاجه لوك على البيهي منينو لكن هو حراره اصلتوا واسع وهي ماشي دورك خيرته هذا ما نقولو خوري والامر امر خالد امر خاصه لا اختلاف خلافو كوسو يفيد حديث عند السيده الا لا يحلق راسه ولا يحسم حيد ولا ياخذ من شعره تريسه كما كما لايو حتى يرحل هديه هديه هديه لو جوره ان كان معه هديه طبيعي صطهي ولا يحلم حلال كما نقر الشيء شيء شيء شي شي حرام عليه حرام كاه حتى يحل بالمرم باشا من الاو كحلاله بو. يوم النحر مال الفتولات وذلك تعسيره وحق دحي ان الله تبارك وتعالى قال وحيد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج بحله باب التقصير كانت رحل قام يوبابيه وحدثني أحياء المالك الله عبد الله بن عمر كان وحوها إذا أفضل من غمضان بش رمضان ملك وعفضه وهو يريد الحج حج السبع وضلون لم يأخذ من الغاس مدح يساكمون قمانجر ولا من لحيتي يقر كيس طول الشيء أو أحبار حتى يحج إله حج و... قال ليس مالك وحوري ليس ذلك على النص قال مالك وحول رحمه الله تعالى ليس ذلك أنك أسقو الشيء عبد الله بن عمر قال الله اصدقشود ماها اوليد أبو, ابو وليد الباجي استفس المططش شرح الوطن شرح يسوي خيري يقدوا وحو كودا يا مالك ارن ماشي لازم قماها او توفي سو ولي حد في حرم اروح حدنا ودوريه تيمس اي روح خيرو ما يابوري هي امركم امركم شطوا لو ديي سرسوليه اوليد الباجي وايه واحد عن مالك عن الله عبد الله بن عمر قال روحوها اذا حلفنا في حجة حج مرض في حج حج بركو خضرخه عمره تن اما عمره اخذت صدرها سله منطقه عمره وفي عيها اخذ من لحيتي جلكيس من خاص حواليها ايوك ايوك جلكيس أيو يالقن جلي يوا يعني كف سوق بجلي وقصت اوقه بتنتفلك ايرانو بجلي حيتك ليا كسو دحي ديركو لو نقض غركا خيديا غركا الداي وواجب الصمعه النبي بحوضه وحوري ورخ اللحى قرقسيدايا وركلا وخييري وعصف اللحى قرقسيدايا يا يا على الشمر هوايو انني انا كاسوس عصا الله انت اسوار قرقسار فايل اديس قرقسار خيلته وكرسال ابو حاس عبد لازم امر وحلقا خلاقه <تصفيق> ما ديرو لكن وحلاله يوحو لقد دودا قرقون كراييو خير ماليد غاابن كداان سالا لقد دودا يا هيادها ما لا سوقدي فراء واه وي واه ترك الله بحيرك يا روح عفسيه وحاسن مجديرو شافعيه وهاشقه قاهر خد باي لبا يسكو كان قطانه حتى سوك عليه حيران بقولنا فما ما بها هذا واحد قال عن مالك عن ربيعه بن ربيع عبد الرحمن بن رجا بن قاسم ويد بن محمد مع عبد القاسم بويد فقالوا احنا مؤصدت قباف الافاضيه ما لايمه واصبت وصايص معي معيقه دي اهل كيا والله صح وافض ثم عدلتوا عن كلنا الى شعب القل فذهبتوا وانتقي لأدنى وسعب وانه هو هذا من أهل الانتقية <تصفيق> يعني القل ماشى نومانية الهولونه ماشى <تصفيق> نومانية يعني كلنا الى شعب سيسلانتين امجي معه كله يمالك انا اخو قفلوه فقالوا حيوتني ملكي اني عني ولا مقصر من شعري كما هي ما نصوه قابل دعوه انتقدي يعني ملكي انقواف لفاضيه اللي بيت لما هي ما نصوه قابل سوين انتباه قابل يوم حلاله وصوه فأخذت وقفتي من شعرات مهدي بأصنان الكاية موقفتي منك وحاولك الأوعد ملكتي شغل... واني شاقك الأم وقفت أيام ملكتي وانك الكاتب اللي وقفت أيو تمو قريري تاسم أموك السيدة ملكة وحاولي حرسي الوكيدة هن وصفكم ملكا حتى واحد وكله سخيره ووايو ننبهوا لعش انتباه الكاك قد جاء ملكا وحا ويا فاقت وقفت من شعرها تباني باصراني الكان فوقته ويلي قبل ثم وقعت بهوا فوق على وجهي سواش وحويديني يا قاسم ما ما صا يا القاسم فوق الصلي فوا قسم وحكم وك قال بحولي مرها امر بل فلتأخذ هقبته من شعره تبهده بالجلمين الله ما منقص الله ما منقص فقط الله ما منقص حولي أستحب أحد علاجه مثل هذا كروكله كالله عاصو كرو إسلانتو ولد طوافل فاضيه اللقم تحضر من خلال حول يحجل طوافل فاضيه ويلاتو لما دي حال حين كبعي وحولي أن يهذي قدام الدول في قنوضاتيه إسلانتو إسلانتو إلا كحلالوش <تصفيق> اجوا على صرقل بروحه الى كوف الى كوف خلصتوا ولا دخلت قاعد تقول خدعي انا عبد بن عبد الله القاروح ويلي والله سي قطي اللوبه مسوكي عملتي شيء شيء هل يهرب فليهرق حب راديو لما دق واحد بس لي عمارة عمارة شان عبد الله بن عمران له قال انه نضى ونصر الجلد من اهل ين في سكميداء يقال له القلب بن على الهجر يقال له القلب بن على الهجر مرشاه بل رسا سو... كتب برخصه للباب العمل في الوضوء فيها لوغضه مش دبر ثلاث تيسا الله يسبح لله متجبر ومحمد بن عبد الرحمان اولي بها يمر لها اسعمل وقد افاض وافاض يصي ورب يحلق مرحير ورب يقص مرق غالي جهيل لذلك الغازي بكل قضيه فامروا عبد الله العبري ان يرجع الى اللغضه فيحلقوا خيره ويقصوا غابيو بيرجعوا صو نقضه البيت كعمله صو نقضه في ضوءها فنفاضه لإيماده وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسنه قال أنا الصالي من عبد الله مع مركاني وها إذا أراد من القدر أن يحرم إنه حقه دعا من زوالين لو أم عصبه سوقا لجلي فقص شاري وشارفتي سكوكا لجلي وآخنا من لحية كركيس روح يبوكا من قبل أن ينقم أنتوا لفون الكور قادين فيسا وقبل أن يهلّا أنتوا نحرن الكهر مع مركان محرم الحارة ومحرم يا مركان يعني وقبل أن لا يه قبل أن يهلل التلبية أنتم قلنا باقي كور محرم الحالة ومحرمها والله أعلم هل كانوا يجبوا